السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم اما بعد تخيل لو انت مجانين كل فيها يا دكاتره مجانين الدكاتره لابسين ابيض والممرضات والمجانين لابسين اي حاجه بقى المجنون ممكن يلبس تخيل قامت حريقه فجاه في المستشفى الدكاتره والممرضات كلهم جروا من باب والمجانين جروا من باب تجري ورا قبل ما حد منكم يجاوب يا جماعه احنا جرينا ورا المجانين الرسول عليه السلام والسلام العاقلين الرسول والصحابه والسلف جروا على الاخره والناس جريت على الدنيا احنا جرينا ورا الناس عملت فيلم غباء في غباء ليه هوليوود عملت الفيلم ده ما الفيلم ده بيتصور في الواقع من معظم الناس بنجاح منقطع النظير العاصي غبي اللي بعيد عن ربنا غبي اللي مش راضي يتوب غبي مش عايز يفهم مش عايز يستجيب للرسائل ربنا سبحانه وتعالى الذكي الوحيد في الدنيا دي كلها هو اللي طايع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عابد ربنا سبحانه وتعالى الشيطان قال لي ربنا لا احتنكنا ذريته هسوقه عارف يعني ايه احتناك لما الواحد يركب فوق الحمار ويلجمه سيدي يا رب هخليهم فرجة رب هخليهم ما رب مش ده اللي مع الشباب مش ده اللي مع الشباب دلوقتي غباء في غباء يا جماعه للاسف الشديد اللي ينزل في الوقع دلوقتي ويشوف المعاصي من معظم الناس يفتكر الكلمه دهية احنا احنا بنضحك على جوحا ليه جوحا لما هو وابنه ركبوا الحمار الناس قالوا لهم حرام عليكم ام هما شايلين الحمار والناس ضحكت بنضحك على جوحا ليه ما احنا شلنا الحمار ربنا ادانا الدنيا عشان تبقى حاجه نركبها نوصل بيها ليه ما عشان نشيلها ونحطها في فتات البنوك لا يا جماعه الدنيا عشان نوصل بيها احنا شلنا الحمار اوعى تكوني بتشيل الحمار اوعى كنت شلت الحمار الا ما على جوحه بعد كده بنضحك على جوحه ليه جوحه لما وقعت في الدار ما راح في النور بيدور عليها في النور اللي هي جوحه عشان يمكن الاقيها عشان اشوف احنا يا جماعه لما السعاده وقعت مننا رحنا ندور عليها في النوادي والقهاوى والمصا السعاده في الجامع السعاده وقعت مننا في الجامع بنضحك على اللي اشترى بطرمي ليه ليه هو هو هو في هو اللي اشترى الترمات بينفعك ليه هو في حد يملك الترمي هو في حد يملك رزق اكوامنك في حد يملك حياتك وضرك ونفعك واقف على باب المخلوق ليه متذلل له ليه يا اللي اشتريت الترمات بنضحك على المغفلين ليه يا جماعه كل شوي العالم يغني العالم يغني ما فيش مره العالم يصلي ما فيش مره العالم يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى بنضحك على المغفلين ليه كان في احد الـ احد الـ الـ الناس في المنوفيه سواق تاكسي واحد لابس ابيض فابيض كده وكور و... وركب جنبه فقال له المشوار الفلاني فهو ماشي يلاقي واحد بيشاور له قال له توديني كذا يا اسطى قال له ماشي اركب ففتح الباب اللي قدامه ان جاي يركب فصواب بيقول له ايه يا عم ما انت شايف الراجل قال له راجل ايه يا عم انت شارب حاجه ولا ايه قام رزع الباب وماشي بعدها بشويه واحد ثاني بيوقفه قال له توديني المشوار فانا قال له ماشي اركب فتح الباب اللي جاي يركب قال له ايه يا عم الحاج راكب قال له حاج مين يا عم انتوا بطلوا بقى اللي انتوا قاعدين تشربوه ده وامرزع الباب وماشي فالراجل بيقوله هو محدش شايفك ولا ايه قال له انا ملك الموت وربنا بعتني ليك عشان ربنا بيحبك انت بالذات وانت قدامك فرصه انك انت عند الجامع اللي جاي ده تنزل تصلي ركعتين بعدهم هقبض روحك على طول الراجل طلع يصلي ركعتين خلاص ملك الموت بقى نزل لا, لا ملك الموت ولا لقى العربيه بتاعته ممكن واحد لما يسمع القصه دي يضحك على الراجل تضحك عليه ليه احنا ابليس ضحك علينا اكتر من الراجل ده ضحك عليه يا جماعه للشباب غسيل مخ يا ابليس عامل للكثير من امه محمد دلوقتي غسيل مخ بنضحك عليهم ليه ده رساله هدفه إنه انك إنك لك رساله ان القضيه بس مش جنه ونار بس ده القضيه ان اللي بيصر ربنا ده غبي لو انت رحت تزور واحد صاحبك في المستشفى دخلت لقيته في اوضه الدكتور قال لك وانت داخل خد بالك ده لسه له 3 يام ويموت ده كلام الطب والله على كل شيء قدير دخلت متوقع انه ماسك سجاده الصلاه وبيصلي لقيته مشغل اللي في تليفون على عليه ايه مجنون اه هو اللي بيعصي ربنا اجن منه لأن الراجل ده قال له بعت ايام انما اللي بيعصي ربنا ما هوش عارف ممكن بعد ساعه يابو ربنا اللي خد ساندوتش اللحمه الخروف المتعفن واتحط عليه كاتشب والمايونيز واكلو وشرب الدنيا شرب الجدي الاسك اللي النبي قال عليها جدي اسك يا جماعه الشاب اللي يخاف من الالتزام احسن اصحابه يتريقوا عليه غباء كان في ملك اتولد له طفل وفرح جدا وبعد كده حصلت مشكله الطفل بودنه واحده ودنه واحده ازاي اجى بقى ابني ما يطلعش معقد نفسيا نعمل ايه قالوا له نقطع ودن كل طفل في القريه يكبروا كلهم القريه كلها بودنه واحده خلاص ما حدش ابنك بعد سنين القريه كلها بودنه واحده ليه واحد زينا كده بودنين يزور القريه داخل الاطفال زفوه ابو ودنين اهو ابو ودنين اهو اهو الراجل ده بقى منه امرايح اقطع ودني عشان عليه يبقى مجنون لا غبي يبقى غبي الشاب اللي خايف يلتزم عشان اصحابه يتبعوا عليه يا ابني انت ابو ودنين يا ابني هما اللي ابو ودن واحده يا ابني انت ابو ودنين يا ابني اللي بيحب الدنيا الممثله اللي عندها 90 سنه لغايه دلوقتي ولسه ماسكه في جزمه الدنيا بتبصها وكل شويه تتجوز جديد عايزه تقنع الناس انها لسه صغيره وما عندهاش 40 سنه ولا 90 سنه ولا حاجه والدنيا قاعده تدها بالجزمه اللي بيحب الدنيا ده غباء يا جماعه لما دكتور قد الدنيا الدنيا رسول الله دكتور قد جناح البعوضه بطل اشوفك بدايه اشوفك مجاهد اشوفك في الفردوس الاعلى يا رب اللي بيحب الدنيا يا جماعه عامل زي اثنين سافروا امريكا وعندهم مشوار في برج في الدور 400 فلو الاسانسير عطلان قالوا نطلعها على رجلينا فطلعوا طلعوا طلعوا خلاص عند الدور 350 واحد قال للتاني انا عندي ليك خبر حلو وخبر وحش قال له ايه الخبر الحلو وايه الخبر الوحش قال له الخبر الحلو ان احنا قطعنا 350 دور قال له والوحش قالوا ان مش ده البرج اللي <تصفيق> يا جماعه مش ده البرج اللي احنا طالعينه مش دي سكتنا اصلا احنا اهل اخرى مش اهل دنيا ازاي غبي غبي لو واحد قال له اجمل فتاه في الدنيا ايه في الاوضه دي بس بعد ما تقع في الزنا الاوضه اللي بعدها هتولع عليك نار لو وافق ما هيول عليه قبره نار اللي بيحب, اللي بيحب حب حرام غباء يا جماعه من الجمل اللي الواحد بيفطر روحه من الضحكه لما يسمعها لما المغني طلع يعيط قدام الناس ويقول ولا مني دخلت الجنه ولا ولا بتهنى يخرب الله يديك امال انت ايه المخ... يا ابني لما انت في الحوارطه اللي انت فيها دي يا ابني انت مكمل في السكه السد دي ليه ايه اللي ماشيك فيها احد الناس اتضايق من مراته ومراته اتضايقت منه فبدا يشيعه عمتي تدور على واحده يتكلم معاها اتعرف على بنت كبيره جدا يعني قالت له انها جميله وقالت له ان هي بو... وحبها جدا وحبته جدا وبداوا يتكلموا مع بعض بس اما خدوا ميعاد من بعض كانت بقت مشكله كبيره خدوا الميعاد من بعض بعد فترة من المقابلات عبر الشاتنج ويوم ما راح يقابلها لقاها مراته لا أمرت. والله يا جماعه الدنيا احنا ما ع... احنا يا جماعه على فيسبوك المجانين لان الدنيا دي تحولت دلوقتي شبه مستشفى المجانين تلاقي الراجل بيدخل فندق من الفنادق الخمس نجوم في المصايف ولا حاجه تحس انك دخلت مستشفى مجانين الراجل لابس حته مايوه كده ولا شورت كده وماشي فرحان بنفسه قوي يا عم الحاج عيب يا جدو عيب بنفسك ده وطبعا إذا كان رب البيت بالف فال... يعني اللي وراه بايبه ايه بقى مراته وبناته وولاده بايبه يعني عم الحاج ماشي وكل الشله وراها يعني على نهكه ان شاء الله يعني يا جماعه غباء والله يا جماعه المرابي غبي المرابي غبي اللي يقول لك ده ارباح بنوك ده مش مش ربا يعني احنا لو جبنا خنزير دهناه بني وكتبنا عليه خروف يبقى خلاص يا جماعه كفايه تقليد اعمى المغني اللي طلع مش لابس تيشرت ولا حاجه ولابس زلايه في صدره ومطلع البوم جديد نفس الصوره لمغني عالمي عاملها تقليد وخلاص من الحاجات اللي موتتني على روح الضحكه ما عرفتها ان نوبل اللي على اسمه جائزه نوبل للسلام هو اللي اخترع الديناميت اللي حول الحروب من قتله بالعشرات الى قتله بمئات الالوف احنا بنقلد وخلاص لما تروح لواحد يقول لك انت عايز عربية موديل ايه يقول لك انا عايز الحمراء اللي بتلمع يا ابني حمرا يا ابني ما فيش حاجه اسمها حمراء بتلمع كام سي سي الموتور بتاعها امكانياتها في الاوبشنز ولا لا الحمراء اللي بتلمع لانه شاف واحد ماسك الحمراء اللي بتلمع كانه واحد معاشيك في مليون جنيه بمليون جنيه وشيلين بيبرق رمى كل الناس جرت على الشيرن يا ابني الورقه عايزين الشيرن و بيقتل ده عشان الشيلن وده يتبهدع عشان الشبل مش عايزين يفهموا ما همش عايزين يفهموا مش عايزين, عايزين يترجموا الرسايل زي احد اصحابنا يعني يعني كان لنا ناس اصحابنا يعني الله يرحمه كان راكب قدام مع واحد وهو مسافر فحصل حادثه مات في نص الطريق كان اللي راكب قدام رجع ورا واللي راكب ورا رجع طلع قدام وحصل حادثه اللي قدام مات فواحد صاحبنا بيحكيها لشاب عشان ييتوب ومتاثر قوي بيقول انت اتعلمت ايه من الموقف ده اتعلمت ايه قال له اتعلمت ما اقعدش اركب <تصفيق> يا اللي انت اتعلمته انك ما تشتكيش ابو الدهب <تصفيق> انا يا جماعه غباء في غباء مش عايزين نفهم يا جماعه منظر الفراخ واحنا قاعدين ندبح فيها لما جت انفلونزا الطيور طب انفلونزا الطيور دي اصلا بسبب ذنوبنا يعني انفلونزا الذنوب الفراخ مالها الفراخ ذنبها ادهب ليه نزلنا على الفراخ ندبح فيها ليه يعني اغبى دكتور اللي يعالج العرض ما يعالجش المرض احنا قاعدين نعالج في العرض ما نعالجش في المرض يا جماعه عايزين هايلين زي مشكلة العنوسه كده يا بنات العنوسه ال3 مليون اللي ما اتجوزوش لسه بعد سن الجواز بسبب الذنوب توبوا لربنا وشوفوا اشتغلي في الدعوه وانكري المنكرات بتاعه البنات وشوفوا ربنا هيكرمك ازاي شوفي ولكن أي حل الا التوبه اي حاجه بنفترضها الا التوبه يعني ممكن تلاقي اب بنزل مع بنته عرض خاص لفتره محدودة اللي هيتجوز بنت يدول اربع علب شامبو معاها مثلا ممكن الموضوع ده نوصل له انما إنه يقول لا توبي لا طوبيله يا جماعه يا اخواننا عايزين عايزين نفوق يا جماعه اللي, اللي, اللي عايز يتجوز واحده متبرجه ده غباء والله العظيم غباء بعد يومين بيتجوزها ومبهور بيها بقى وفرحان الى اخر بقى ايه مستحميه مثلا كده بقى وايه ولفه شراي يقول لها ايه ده حبيبتي ايه حبيبي في ايه انت مش كانت لانيك ملونه قبل الجواز ده كانت حدسات يا حبيبي طب انت مش كنت بيضه ده كان كريم اساس طب انت كنت طويله ده كان كعب 11 سم طب شعرك كان طويل ده كان بوستيج طب كان ناعم ده كان الفرد اللي انا كنت بعمله كل اسبوع مرتين طب انت, انت مش عاجبك ولا ايه حبيبي لا عاجبني خلاص اروح المتبرجة المتبرجه يا جماعه المتبرجه ده قمه الغباء والله انت بتتبرجي عشان تتجوزي واحد صاحبنا دخل على شله اولاد وبنات قال لهم يا جماعه بالله عليكم قولوا لي انتي كده ليه قالت له ستايل حلو وانت عشان اتجوز بصراحه انت تقبل تتجوز واحده متبرجه قال انت تتجوز واحده مش لا يمكن انت تتجوز واحده مش محجبه انا ممكن احب ابص لها انما متجوزتش ابدا وانت ابدا وانت البنات بقى وشها اغلب الوان هم دول اللي انتوا عاملين كده عشانهم تلاقي البنت قالبه امه لا لا اله الا الله ولابسه لبس غريب يا بنتي ايه اللي انت بتعمليه ده ومأومة الدنيا ومأومة البيت وتاخد فلوس من ابوها وتنزل تعمل شعره عند الكوافير وتجيب موديلات وتنزل وتلبس كعب عاليه يا بنتي انت بتعملي ايه وساعتين قدام المرايه وساعتين حمام خرب الزبادي على وشها وحمام كريم قبل ما دل. يا بنتي يا بنتي انت بتعملي ايه اللي انت بتعمليه ده ايه يا بنتي الجنازه حره والميت عريس كل ده املى عشان تتجوزي ايه عشان في الاخر تتجوزي الجنازه حره والميت عريس والله يا جماعه جباء في غباء الزلازل اه ده قشر ارضيه يا ابني ده سنوب لا سنوب ايه العصير ده شويه هوا قلبوا يا عم تيار بارد وتيار سخن يا جماعه ده سنوب يا جماعه دي سنوبنا الشباب اللي قاعد يجري ورا الكوره ومستني كاس العالم الجاي يا ترى اللي هيكسب الدنمارك اللي شتموا النبي في الجرايد ولا فرنسا اللي ازرتهم في الجرائد بتاعتها يا ترى اللي هيكسب انجلترا اللي جت مع أمريكا تضرب العلاء ولا أسبانيا اللي عملوا التفتيش للمسلمين انت لسه بتحبه. انت لسه بتلبس فانيله بعد ما قالوا نحلق المصحف انت لسه بتحب و وفانستراي و... ولسه بتتبعهم انت لسه بتلبس الفانيله بتاعه الرابت انت لسه لغايه الفانستراي انت لسه لغايه الوقت بتسلم سلام النيجرز وبتقلد الامريكان اللي بيضربونا في كل حته انت لسه لغايه الوقت ما فهمتش بيكرهوك قد ايه وبيعادوك قد ايه لغايه الوقت لسه بتقلدهم وبتسمع اغانيهم الاجنبيه وبتسمي الاسماء الاجنبيه بتلبس فانيلات عليها اسمهم الاجنبيه لسه لغايه الوقت هنفوق هلفوق امتى هنرجع لربنا امتى انا عايز اقول لكم حاجه يا شباب عايز اقول لكم حاجه ان الشيطان عايز يخلي العاصف الدنيا مضحكه ومتساء وفرجه ومجنون ولكن مش المصيب المصيبه المصيبه انه زي بقى مضحكه في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره ترضى تبقى في الاخره ترضى يوم القيامه ترضى تبقى متساء يوم القيامه زي؟ زي؟ يعني يعني الموضوع على الدنيا لا زي ما كان في الدنيا هيبقى مضحكه في الاخره شوف ربنا بيقول ربنا منه شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ان شجره الزقوم اللي بتنبت في جهنم اللي اتسقت من الحميم اللي طالعه من نبته جهنم اللي صادت اهل النار مغرقها المرار بتاعها النقطه الواحده منه تمرر ميه الأرض كلها طعام الاثيم فطور وغدا وعشاء كل الوجبات كالموه اللي زي زيت المغلي يغلي في البطون انسان من جوه بيغلي انسان من جوه يعني ركبوا له غلايه في قلبه وقعد الغلايه شغاله النهار كالموه ليغلي في البطون كغلي الحميم تخيلوا جسمه كله من جوه ومن بره خذوه خذوه ساعتلوه الى سواقي الجحيم لافظى حته في جهنم كلها بيصلط النار عليه فيها ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ادوله دش كده دش هادي كده يهديه من الحميم صبوا فوق راسه فوق انك انت العزيز الكريم ماضحكك بقى مضحكه في الاخره سخرية في الاخره يا جماعه المؤمنين يسخروا منهم ويضحكوا عليهم ونادى اصحاب الجنه أصحاب النار عايزك تركز معايا انا عايز اقول لكم يا جماعه ان مسلسل غباء في الغباء ما بينتهيش في الدنيا زي ما كنت زي ما كنت في الدنيا بيتساقوا في الاخره وبيضحك عليهم ونادى اصحاب الجنه أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حق لنا جنات حق والقصور حق والنعم حق والذهب حق والحور حق والانهر حق, حق فهل وطبقكم حقا ليتوا سلاسل الحق وذقكم حق وقع جهمه حق والحميم والصديق والغزلين ورضعه رضغه القبائل حق ليتوا كل الاعذاب ده حق قالوا نعم ماضحك الكل بيضحك عليهم حتى الملائكه ويوم احشرهم جميعا ثم يقول للذين اشركوا مكانكم مكانكم ده عارفين عامله زي ايه عارفين لما قهوه يحصل فيها خناقه ويفك الناس في قناء خ... بعض يقوم يجي البوليس يقول مكانك انت وهو يعني الاثنين مسكين في قناء بعض فرج ربنا سايبهم يبقوا فرجه يوم القيامه زي ما كان فرجه في الدنيا بالسكسكه والصوالف والدجلس والبنطلون اللي بتسقط اللي عاملينه اصلا في الغرب للشواز عشان الشواذ يتعرفوا في الغرب شباب المسلمين احفاد معاذ وسلمان وعمار وصهيب يلبسوه يا الهي والتيشيرت القصير اللي... اللي مش واصل لغايه حرف البنطلون والسلسله والحزازه والفندامه وال... انت رايح فين زي ما كنت زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه يوميها ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم كل واحد يقف مكانه فضل اشتباك فزيلنا بينهم زيلنا اللي هو فضل اشتباك ما بين الاثنين وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون هناك تبل كل نفس ما أسلفت كل واحد هيعرف ساعتها حقيقه اللي كان بيعمله كل واحد ساعتها هيعرف الحقيقه غباء في غباء عايزين المسلسل ده ينتهي يا جماعه زي ما كان بيتسقف في الدنيا يبقى بيتسقف الاخره وثيق الذين كفروا إلى جهنم إلى جهنم تخيل واحد بيتساق جهنم بيتساق ازاي ازاي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه الاول غلوه الاول يربطوا ايديه في وبعد كده سلفوا جسمه كله وجرجروه على وشه ثم الجحيم صلوه صلوه يعني قلبوه على كل ناحية مش سلوه صلوه قلبوه على كل وش عشان كل ناحيه في جسمه تتعذب ثم في سلسلة يدرعوها 70 ذراعا فسلكوها دخلوها من فمه تخرج من دبره يقعد يتقلب بيها في عذاب جهنم كله انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحط على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم حدش مافك شله الانس مش هتعرف اي حد ساعتها كل اللي بيتعذب ما حدش هيعرف حد متساء وثق الذين كفروا الى جهنم زمر بتطول مخدرات مع بعض وبتوع البنات مع بعض وبتوع الزنا مع بعض وبتوع جواز العرف مع بعض وكلما اقول فيها فوج بيتزقلوا بالافواج في النار لعز بالله كل ما فوق يترمي الزنا يترمو يتساقوا بعد كده العصيه الماتكم نذير مضحك بقوا مضحك يوم القيامه بقوا, بقوا كل اللي عايز يضحك بيضحك عليه واللي عايز يسخر بيسخر منهم وثيق الذين كفروا ثقمت سئين زي البهائم الى زي كان الشيطان سئوا في الدنيا يتساقوا في الاخره الى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت ابوابها تخيل لو باب كده زي الابواب الالكترونيه بيتفتح كده ايه ده المنظر الرئيب ده وقال لهم خزنتها ألم ياتكم اه مش سمعتوا ولا ايه زي ما مجنون في الدنيا يبقى مجنون في الاخره زي ما كان غبي في الدنيا إن المجرمين في ضلال وصعر سعر يعني جنون يا جماعه بيتجنن بيفقد عقله لما يغمس غمس في النار يصعد فيقال له فقط نعيما قط يقول لا والله يا رب بيفقد ذاكرته بيفقد مخه في ضلال يفضل في النار يدور على أي مخرج انا عايز اطلع يعني لو الليل يعني ربنا عارفينه لو قامت حريقه في تخيل كده انا هقرب منين كان في لباب اجري من الباب ده الباب بيوصل لباب الباب بيوصل لطرقه اجري منين اهرب منين النار محوطه بالمكان كله اعمل ايه ده قاعد يجري للنهار يدور على منفذ في النار في ضلال مش عارف يوصل لسك ماتها صراديب جوه صراديب جوه ابار وجوان نار ومقفول عليه زنازين ومحبوس فيها ولا عز بالله يهرب فين ويروح فين في ضلال وسعر جنون زي ما كان فرجه في الدنيا يبقى فرجه في الاخره زي ما كان فرجه اه يتفرجوا Hey <laughs> المؤمنين ان الذين اشرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون يقعدوا يتريقوا على الملتزم والملتزمه في الجامعه واذا مروا بهم يتغمزوا شايف بنطلون اللي مصره شايف النقاب اللي لابسه عامله زي من الخيمه وهي ماشيه واذا انقلبوا الالي منقلبوا فكيهين اما شويه الارهابيين دول عمر النهضه شويه حمائيل دول ماضحكوا واذا راهم قالوا ان هؤلاء ضالون الفكر والعقل بقى التطرف والفكر الارهابي ده. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون فرجه بقوا فرجه بقوا يوم القيامه فرجه عشان كده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد لما هيتفرجوا على عذابه المؤمنين يوم القيامه هيحسبوا ان خلاص دا دا دا دا يا رب تعذبوا العذاب ده كله ليه ربنا قال لهم اوعوا تفتكروا ان ظلمتكم باللي هم عملوه حتى اهل النار بيتفرجوا على بعضهم ياتي رجل في الدار يدور كما يدور الحمار في الراحه تنطلق اقطاب بطن بطن اتفتحت وامعاء اندلقت وماشي زي البهيم من امعائه يلف في الراحه في جهنم فيجتمع لي اهل النار بقى فرج حتى عند اهل النار نفسهم يا شباب الغبي العاصي غبي ليه؟ العاصي غبي لانه خسر الدنيا وخسر الاخره وخسر ربنا وافتكر ان رزقه بيد غير ربنا وخاف من غير الله. العاصي غبي لانه خسر الدنيا والاخره. العاصي غبي لانه ما فهمهاش صح ولا حسبها صح. والمطيع ذكي ليه؟ المنقبه ذكي ليه؟ المنطقه منطقة. اهل السنه اذكيه ليه؟ لانه كسب الدنيا وكسب الاخره لانه فيما صح لانه حسبها صح لانه عارف طريق ربنا صح لانه خفاس بكل حاجه كسب كل حاجه خد الدنيا ورحه البال وجنه الاخره. ليه يا المتعب ذكي يا اختي ذكيه الذكيه اخواتنا الملتزمات يا ذكيه عايزين عبقريتك تطلع لنا في الايام الباقيه من رمضان عايزينك تكسري الدنيا في الايام الباقيه من رمضان عايزين عايزين دماغنا تشتغل بقى يا شباب عايزين بقى عايزين بعد غباء في غباء يبقى زكاة في ذكاء بعد معصيه في معصيه يبقى طاعه في طاعه عايزين حياه الطاعه بقى انا عايز ذكاءك ذكائك يطلع في توبه ربنا الليله انا عايز في ختمه مصحف صح افهمها صح الدنيا والاخره انا عايزك عايزك تكسب كل حاجه ازاي تكسب رضا ربنا وسعاده قلبك وراحه بالك وحب الدنيا كلها وحب طوب الارض بيك انا عايزك تحسبها صح انا عايز نبقى اذكياء ونرجع لربنا يا جماعه وغباء في غباء يتحول الى زكاء في زكاء يعني بختم بالمنظر اللي الواحد لما بيشوفه على الارض مرمي يقعد يضحك منظر علبه السجاير مكتوب تسبب السرطان واشتروها عملوا بعد كده صوره رقبه فيها سرطان واشتروها بعد كده صوره واحد عنده سرطان نايم في المستشفى واشتروها مش عايزين يفهموا مش عايزين يفهموا مش عايزين يعرفوا ايه اللي بيحصل مش عايزين يترجموا اللي بيحصل مش عايزين يترجموا الرسائل الربانية مش عايزين يرجعوا ليك يا رب مش عايزين يرجعوا والبنت تخرج متبرجه يا عم الحاج كده ليه امال تقول الصغيره دي بنت كدكوطه يا شيخ يا سته حرام عليك كدكوطه مين وراجل يقول انا بنت ب راجل الراجل متجوز عرفي يا عم الحاج واحنا مش داريين الراجل مضيع امه محمد واحنا مش داريين تيجي تكلمه يقول لك كلمها انا اللي اكلمها ومال انت بتعمل ايه بتخاف على ابنك من شويه هوا في... وهو بالليل نايم ومش خايف عليك من النار لو طلع الرحله اللي طلعها ولا نزلت باللبس اللي لابسها عايزين نخاف يا جماعه الاخره عايزين نبطل مسلسل بقى عايزين نبطل مسلسل غباء في غباء في حلقات بعض العصات اللي بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى عايزين لما مستشفى المجانين المجانين يجرو من الناحيه دي نجري احنا ورا الناس العاقلين عشان ننجو في النهاية اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا تب علينا توبه ترضيك اللهم اهدنا اللهم ارزقنا الرشاد يا رب العالمين اللهم انا نسألك الهدى والرشاد والثبات اللهم زوج الصالحين بالصالحات والصالحات بالصالحين اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اصرف الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم تب على عصاه المسلمين اللهم اخرج منا دعاه وداعيات وعبادا وعابدات ومجاهدين ومجاهدات واولماء وعالماة اللهم اذ لدينك أن يسود واذ لشرعك أن ينتصر اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكذاكم ضاغ